وقال الشيْقان لمَّا قضي الأم إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجبكم لي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 ك شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وفرعها في السماء.